كافها يا صَادِ صاد ذكر رَبِّكَ ربك عبده زكريا نَادَى نادى ربه نداء خفيا قال رب هَنَل العظم مني واشتعل الراس شيبا, واشتعل الرأس شيبا ولم اقم بدعائك رَبِّ شقيا وانني خفت الموالي من ورائك امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا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 وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيَةٍ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إلَيْهِمْ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاة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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا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 لفضيله <تصفيق> قال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 نخله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إن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 ما كان ابوك امراؤ وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال ان يا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم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 قال سلام عليك استغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَطِيًّا فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, وهبنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِّرْحَمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 هو كان صديقاً نبياً ورفعناهما كان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذريت ومن من حملنا مع نوح ومن حملنا مع نوح ومن من هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا عليهم فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك فاولئك يدخلون الجنه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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ فَاعْبُدُهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتْ لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من؟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 فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانٌ وَأَضَعَفُ جُنْدَى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَّدُوهُ دَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تأزهم أسا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين, ونسوق المجرمين إلى جهنم انما لا يملكون الشفاعه الا من اتقى عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنادوا للرحمن ولدا وما ين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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ربه قوم اللذاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله